ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونا من الصالحين فلما آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم قَدَهُم مكَ قَ فيِي قُلوبِهم إ يَْهِي القَوْلَهُ بِمَا أَفْلَف اللهَّ مَا وَدُوه وَ بِماَا كانَوا يَكْذب أَلَ يَعلَمُ أَن اللهَّ يَأْلَمشِلَهُم وَنَجوهُم وَأَنَّ اللهَّ ظامُ الغيون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخل الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إِن كَثَّرُوا عَلَيْهِمْ سَرَعِينَ نَغْرَةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هَلْ حُلِقَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وكرموا وكرموا وَأَمْ خُفِتَ فِي تَغْرِيرِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ النَّارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذَا وَعَدْتُكُمُ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَغْفِرُوا كَأَنَّكُمْ خَارِجٌ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عدوا إنكم رضيتم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 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعزلهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا سورة لنا منو بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنانكم مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 فتحيى لنهار قالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعزلون من الأعراب ليوذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب نليم ليس على الضغفاء ولا على المغطى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج مذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله أفور رحيم وَلَا على الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِيدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَذَيُّرُهُمْ كَثِيفٌ مِنَ الدَّمِ حَتَّى لَا يَجِدُوا مَا يُنْصِقُونَ